وما لهم ألا يعذّبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه وما لهم ألا يعذّبهم الطار وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا